الوحدة الثانية مدرستي وأصدقائي الدرس الأول مدرستي واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك صف مقصف مختبر مكتبة مدرسة مدير المدرسة طالبة طالب غرفة المدير حديقة معلم معلمة